بسم الله الرحمن هل محمد رحی شيئا ن سوشت بس ان إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل لَنَا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا نئی ب دون تن كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيما جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فَوَقَعَ الْمَغْضُشُ وَذَلِكَ يَوْمٌ لَّمَّا قَاهُمْ اضْطُرَّتْ وَسُرُرًا وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَدَرُوا جَنَّ وحريرا متكئين فيها عظيم لا شمسا ولا زمهيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها وی نیتی سیبتی ہو فونديرا ويسكن في ذاك سن كان في ذا س <سماس> س <السبيلا> One event! وَحُلُوا أَسْوَرًا مِّن فِضَّةٍ وَأَسَاقًا ۚ غَمَرُوا بِهِ يُكُمُ الشُكُورَا إِنَّا نُنَزَّلُ مِرْ بِّ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مَنهُمْ آثِمًا أَوْ وَامِنَ اللَّيْلِ إِذَا لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه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 كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم ما ذا بالالي